Läke ya Salamu ala karbala, wa alayka sili baruda. al السلام على المقطوع الوتين السلام على المحامي بلا معين السلام على الشيب الخضيم السلام على الخد التريم السلام على بدني السليم السلام على الثغر المقروع بالقضي سيدي قد بكت كالسماء أمطرت للمصاب بالبكاء يا حسين والأعزاء Ya Huseen وجعل مهر للذاكلات فخرجنا له مفجعات وبفيض الأساء لا طمات وعلى المصرع معولات يا حسين لما رأينا النساء وجوادك مخزيا ونظان سرجك علي بالويا برزنا من الخدود ناشرات الشعور على الخدود لا طماع الوجوه سافرات وبالعويل داعيات وبعد العزم ذللات وإلى مصرعك مبادرات كتب الدم فوق اللجام يا حسين وعليك السلام بالبكاء يا حسين والعزاء حسين وايتكلم عن الديا والشمر صدر الإمام فاصلا رأسه بالحسام قاتلوا في الحسين السلام يا حسين والشمر جالسون على الصدر ومولغون سيفا على نحري قابضون على شيبتك بيده نابحون لك بمهندي قد سكنت حراسك وخفيت انفاسك ورفع على القناة تراسك وعتلى رأس فوق القناة قتلو في الحسين الصلاة بالبكاء يا حسين والعزاء يا حسين